إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له أ ن د ا د ا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, وبارك فيها وقدر فيها أ ق و ا ت ه ا في أ ر ب ع ة أ ي ا م في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قال تاء تينا طائعين موسوعه النابلسي ي للعلوم أ و ح ى فِي الاسلاميه ء أ وزينا ا ل س م ا ه ا ل د ن ي ا ب م ص ا وحفظا ب ي ح ذ ل ك ت ق د ي ر ا للعلوم ع ز ز ي ا ي م فإن أ ع ر ض ا فقل أ ن ذ ر ت ص ا ع ق ة م ث ل ص ا ع عاد ق ة جاءتهم وثمود إذ ر س ل من ب ي ن أ ي ي د ه م ومن خلفهم تعبدون ألا إلا ا ل ل ه ق ا ل و ا لو شاء ر ب ن ا ل أ ن ز ل م ل ا ئ ك ة ف ع ل ب م ا أ ر س ل ا م ي ه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 في أ ي ا م ن ح س ا ت لنذيقهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ خ ذ ى وهم لا ينصرون و أ م ا ت م و د فهديناهم فاستحبوا ا ل ع م ا على الهدى ف أ خ ذ ت ه م ص ا ع ق ة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آ م ن و ا ل ف ض ي ن ه الدكتور محمد راتب ا ن و ا ي ب ل س ي ويوم يحشر اعداء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد, شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ق ا ل و ا أ ن ط ق ن الله ا ا ل ذ ي أ ن ط ق خلقكم كل أول شيء وهو خلقكم أول مرة ى و موسوعه النابلسي ل ل ع ل ك م و ل ا س ل ا م ي ه ا س م أن الله ل ا ي ع ل م مما م كثيرا ت ع ل و ن و ذ ل ك م و س و م ه النابلسي ذ ي ظ ت م بربكم ر أ د م ف أ ص ح ت م من ا خ ا ر ن فإن ف يصبروا ا للعلوم مثوى ت ف الاسلاميه ع ت ب ن وقيضنا ل م قرنان فزينوا ل ه م ما بين أيديهم بين و م ا خلفهم و ح ق ع ل ي ه م ا ل ق قد و ل خلت في أمم م ن ق ب ل ه م من ا ل ج ن و ا ل إ ن س إ ن ه م ك ا ن و ا ا س ر ي ن و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا لا ت س م ع و ا ل ه ذ الله ا ق ر آ ن و ا غ ا ل ل ك م ت غ ب و ن فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه أ ن لا تخافوا ولا تحزنوا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 وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم و إ ن م ا ي ن س غ ن ك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ف فاستعذ بالله انه س ت ع ذ بالله إ هو السميع العليم و م ن آ ي ا ت ه ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل ق م ر ل ا تسجدوا ل ل و م الاسلاميه ا س ج د و الله ا ل ذ ي خ ل ق ه ن إن كنتم إياه كنتم تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له, يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آياته أنك آياته الأرض خاشعة ترى ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت إ ن الذي أ ح ي ا ه ا ل م ح ي الموتى إ ن ه على كل شيء قدير إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير أم من يأتي امن ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير أ ف م ن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ولو جعلناه ق ر آ ن ا اعجميا لقالوا, لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه اعجمي وعربي قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وظنوا ما لهم من محيص لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوطا ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي و هذا م ا ا أظن ل س و ع ه النابلسي إن للعلوم م ا و ل ن ن ذ ي ق ه من ع ذ ا ب ل ي و إ ذ ا أنعمنا ع ل ى ا ل م ي ه أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم فذو ع ر ض قل أ أ ر ي ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أ ض ل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أنفسهم وفي أ س ه م و س ن ل ه م أنه ا ل ح ق أ و ل م ي ك ربك ف أنه ع ل ى ك ل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه م في مرية من ل ق ا ء ربهم أ ل ا إنه بكل ش ي ء